الليالي تعيد ماضيها ونبعيد ما فانس القدس عذياري ونبعيد الليالي تعيد للماضي ونبعيد ما بنسى القدس عن داري ونبعيد الناس بعيد وفرحة ونبعيد البطول وعهد لا قذز العرابة يا علي يا علي يا علي يا علي Lililililililil, uji nabridiketsa uure sen annel-porossa, Uukrannar parhaiten هنا يا ثورة بعيدك عيد الثوار نجدد عزمك ونزيدك عزم وإصرار ونحن تلاحك بإيدك عخط وما في قوي بتكيدك شعبك بركان في قوة بتجبرنا نقبل الوعود و يقول يقولوا حررنا ارضي لجدود ويا مكتنا وصبرنا ولصبر حدود وبعد صابر فجرنا الثورة بركان وحرية ما نرضى الحل وتيرجع حجي لي والنصر يهل وباسمه وباسم الفدائية وباسم الكل وتحية الحركة الوطنية وشعبك لبنان وقيعك ما ضيع حل العار الحل الامريكي فاض وما منه كار وما دام الافعى قاضي والمجرم صار ورضي بي حكم القاضي ضاع الوجدان وقيعك ما ضيع حل العار الحل الأمريكي فاضي وما منه كاف وما دام الأفعى راضي والمجرم صاف وبحكم القاضي راضي ضاع الوجدان عيدك ثورتنا نحي الفرسان وبكرة منرفع رايتنا بغزة وبيسان